لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِيهِ الْعَذَابُ وَالضَّلَالُ الْبَعِيدَ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَاءَ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِه مَعًا وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ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 نَتَاهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير, وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أن فصنم فجعلناهم احاديث فجعلناهم احاثيث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم ابليس ظنا نَفَتَّبَعُوا إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِعِلْمِ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ إِلَّا لِعِلْمِ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هو منها فِي شَكٍّ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 وَماَا لَهُم فيِيمَا مِ شِرْركُِ وَماَا لَ مِنُْ مِظَهير من وَلَا تََعُ الشَّفَعَةُ ع دَو إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَ حتىَ إِذاَا فُِّعَعَن قُلُ بِيم قَاُ ماَاذاَا قَالَ رَبّكُْ قَالُ الْحَق وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ فَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ قُل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قُلْ يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحرق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا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 قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ للقول.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 إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ بِما عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَصعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 قُلْ يَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ بعض نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَنُقُولَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا دَارِ الْقِيَامَةِ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وقالوا, وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِذْ كُمْ مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمَّا جَاءُوا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير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 قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضلت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فَوْتَ وأخذوا مم 12. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد 13. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وَحيلَ بَيْنَهُمْ وَوبَْنَ ماَا يشْتَون كماَمَا فُعلَ بأَشاعِِم مِن قَبد إ كَوا في شَكم مُريبًا.